إنني دائما أذكر هذه القصة العجيبة يوم قحطت الأرض على عهد موسى عليه السلام قحطا شديدا فقالوا يا موسى استسق لنا ربك فقام موسى عليه السلام يطلب السقيا من ربه تبارك وتعالى فقال الله عز وجل يا موسى إن فيكم عبدا اسمع إن فيكم عبداً يبارزني بالمعصية منذ أربعين سنة فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء بشؤم معصيته وهو رجل واحد نعم تكاد تهلك أمة بكاملها بسببه فنادي فيهم أن يخرج هذا العبد العاصي من بينكم قال يا رب وكيف يبلغ صوتي فيهم وهم كم سبعون ألفا سبعون ألفا يكادون أهلكون بمعصية رجل واحد قال عليك النداء وعلينا البلاغ فنادى موسى عليه السلام يا أيها الرجل الذي يبارز الله بالمعصية منذ أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا فبشم معصيتك منعنا القطر من السماء نظر الرجل يمينا ونظر شمالا فلم يخرج أحد فعلم أنه المقصود قال في نفسه لئن أنا بقيت فيما بينهم ولم أخرج سيهلكون جميعا بسببي ولو خرجت الآن من بينهم لفت ضحت على رؤوسهم جميعا ثم أدخل رأسه في ثوبه وقال يا رب أعصيك منذ أربعين سنة وتسترني وأنا اليوم جئتك تائبا فاقبلني فما أتم الرجل كلامه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب مع أنه لم يخرج أحد قال موسى لربه يا ربي سقيتناك ولم يخرج منا أحد قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم سقيتكم بالذي منعتكم هذه هي المعصية وهكذا تكون العودة والتوبة إلى الله أما آن الأوان أن يتوب إلى الله كل مقصر في أمر الله أما آن الأوان يا آكل الربا أن تتوب إلى الله أما آن الأوان يا قاطع الأرحام يا قاطع الأرحام أما آن الأوان أن تتوب إلى الله أما آن الأوان يا مدمن شرب الحرام أنت توب إلى الله أما آن الأوان يا من تدعي الالتزام والاستقامة وتظن أنه في لحية أو نقاب وإذا بك تعامل الناس بغلظة وتعاملهم بجفوة وتظلم امراتك وتجور على حقها وتعاملها معاملة العبيد وتنسى أن لك يوما هو يوم الوعيد أما آن الأوان أن تتوب إلى الله أما آن الأوان أن تتوب من الغش والنفاق الذي تنافقون به عباد الله يا من تنافقون الناس أما آن الأوان أن نرجع جميعا إلى ربنا ونعلم أننا أعضاء في جسم هذه الأمة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى اعلم أن فساد عضو يؤدي إلى فساد الجسد فكن عضوا صالحا في هذه الأمة حتى يصلح الجسد كله